<تصفيق> الحاقة من حق وما أدراك من صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبان فدكتا دكة واحدة سما خفي يوم واهية والملك على صدوه. ثم في سلسلة ذرها سبعون براعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام مسكين فليس له اليوم هابنا ولا طعام إلا من قسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أحد عنه حاجزين، وإنه لتدكرا للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكببين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين